وَقِيلَ يَا أَرْضُ بُلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيظَا الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقُضِيَ الْأَمْرُ سَوَّتْ عَلَى الْجُدِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَبْضِ الظَّالِمِينَ